ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدم الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسول.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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار عادنا الله وإياكم من النار ومن عذاب النار ثم أما بعد أيها الأخوة الكرام نواصل المسيرة مع مكارم الأخلاق في الشلسلة المباركة التي ندعو الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق وقد تكلمنا عن خمس من مكارم الأخلاق واليوم مع خلق عظيم آخر من مكارم الأخلاق وهو خلق الحياة الحياة أيها الإقوة الكرام من مكار من أخلاق بل من أعظم مكار من أخلاق والحياء إنما اشتق اسمه من الحياء فمن لا حياء عنده كأنه ميت فالحياء من مادة الحياء ولذلك قال الشاعر فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء نعم أيها الهدفة الكرام الحياء من الأخلاق الفاضلة التي يجب أن يكلل هذه الأمة وأن يعلوها نقف. ثلاث وقفات مع هذا, هذا القلق العظيم أولا مع فضائل الحياة والوقفة الثانية مع نماذج من السابقين مع الحياة ثم الوقفة الأخيرة ماذا لو ذهب الحياة ما الذي يحدث إذا ذهب الحياة أولا أيها الأخوة الكرام نبين فضائل هذا الخلق العظيم وهو خلق الحياة لقد نظر كثير من الناس اليوم إلى هذا الخلق كأنه من المخلفات أو الأشياء التي ورثناها وينبغي أن نتخلص منها بعض الناس ينظر إليه كأنه رجعيا وتخلف أو أنه لا يناسب هذا العصر عصر العولم وعصر الشطارة لا ينفع معه خلق الحياة أبين لكم أيها الأخوة الكرام فضائل هذا الخلق العظيم أولا لنعرف وزنه في الشريعة وما أهميته وكيف أننا في حاجة شديدة إلى هذا القلق العرض أولا من فضائل هذا القلق أن الله سبحانه وتعالى له صفة الحياء من صفات الرحمن سبحانه وتعالى الحياء وأنه حي فقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يرده صفر فإن الله سبحانه وتعالى حيي كريم يستحي, يستحي من العبد إذا هو رفع يديه إليه ويقول يا رب ويدعوه سبحانه فإن الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده أن يرد يديه صفرا إلا أن يستجيب له فإما أن يستجيب في الحال وإما أن يدفع له هذه الدعوة وذلك من كرم الله عز وجل ومن حيائه وكفى بالحياء شرفا أن يكون من صفات الرحمن جل وعلا سبحانه أيضا من فضائل الحياء أنه من الإيمان شعبة من الإيمان فقد ثبت في صيحة مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة أعلىها لا إله إلا الله وأدناها إماقة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان الحياء شعبة من الإيمان وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء كأنه يريد أن يقول لا إن الحياء قد أضر بك وأضر وفعل وفعل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا دعه دعه فإن الحياء من الإيمان دعه فإن الحياء من الإيمان لا تقول أن إن الحياء قد أضر به وإن الحياء لا يناسب وإن الحياء يضيع الحقوق لا لا تقول هذا إن الحياة دعه فإن الحياة من قد ثبت في مستدرك الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحياة والإيمان قرنا جميعا الحياة والإيمان قرنا جميعا إذا رفع أحدهما رفع الآخر إذا رفع أحدهما رفع الآخر وكفى به شرفاً أن يقترن بالإيمان ذلك الخلق العظيم أي أن أهل الإيمان لابد أن تكون من صفاتهم الحياة لأنه اقترن بالإيمان وأما إذا انتزع الحياء فأعلم أن صاحبه قد انتزع منه الإيمان نعم أيها الأخوة الكرام إذن فالإيمان فالحياء من صفات الرحمن سبحانه وتعالى والحياء من الإيمان وأيضا فإن الحياء كله خير ولا يأتي إلا بخير فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء لا يأتي إلا بخير وفي رواية الحياء كله خير اذا لا تقول ان الحياء ضغط او يضغط او لا ينفع او لا يصح في هذا العقر او في اي عقر اذا سيبقى الحياء مع الايمان وان كله خير لقيم السعر وهذا من اعظم فضائل الحياء ايها دفعوة الكرام إن من فضائل الحياء أيضا أنه يؤدي إلى الجنة يؤدي إلى الجنة فقد ثمث في سنن الترمسي بإثناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبزاء من النفاق والنفاق في النار البذاء والبذيء هو الفحش في القول يؤدي إلى النار والعرض بالله ويؤدي إلى النفاق أما الحياة فهو يؤدي إلى الإيمان والإيمان يؤدي إلى الجنة إذن من أسباب دخول الجنة الحياة وكفى بالحياء شرفا مثل هذه الفضائل العظيمة أن تجتمع في خلق واحد فقط اخوة الكرام تعالوا بنا نقف مع بعض النماذج من السابقين وموقفهم من الحياء اول ما نذكره من كان حييا وعنده حياء هو الابين ادم اول ما نذكر الحياء نذكر ادم عليه السلام وتلك الفقرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها وهي الحياء فطر الله سبحانه وتعالى البشر على هذه الفقرة حتى الكاثر حينما يولد الطبل يولد معه حياء ثم ينتزع بعد ذلك بالمعاط والكفر والعاذ بالله ادم عليه السلام لما أكل من الشجرة ما الذي حدث قال سبحانه وتعالى مبينا فلما ذاق الشجرة بدأ لهما سوآتهما ماذا فعل آدم وحوا فصفقا يغصفان عليهما من ورق الجنة يعني غط العورة ما الذي دفع آدم هو أن يغطو العورة هو الحياء الذي ركب فيهما الحياء الذي هو من الفطر التي فطر الله الناس عليها هنا ضرب أبينا آدم هذا المثل في الحياء والحياء هنا تمثل في تغطية العورة والتوأة فبدت لهما سوآتهما فطفق يخطفان عليهما من ورق الجنة مثال آخر من أمثلة الحياة موسى عليه السلام موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا كما ثبث في صعيد مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان موسى رجلا شتيرا يعني يستحي ويحب الشتر فإن الحياء والستر فرناء لا يمكن يكون رجل عنده حياء ولا يكون عنده شتر وتستر بالعورة والتوأة فكما حكى نبينا صلى الله عليه وسلم عن موسى عليه السلام انه كان رجلا حييا شتيرا لا يبدي جلده لاحد يعني جلده الداخلي لا يره احد الا امرأته فكان من حيائه انه لا يغتسل مع قومه وكان من عادتهم ان يغتسلوا جميعا في البحر على شاطئ البحر كان يغتسل كان ذلك من عادة القوم ولم يحرم عليهم هذا في وقتها فكان القوم يغتسل يغتسل معا ويكشف بعضهم أمام بعض أما موسى عليه السلام فكان يستحي فكان يذهب بعيدا ليستحم ويغتسل وحده ذلك من حيائه فالقوم كما تعلمون بني إسرائيل قوم بهد فآذوا موسى عليه السلام وطلعوا عليه إشاعات افتروا على موسى الكذب وأشاعوا عليه أنه ما امتنع من الاغتسال معهم إلا بسبب أنه به برط في جلبه أو أدرة او ادرة يعني ايه برص في جلده عنده مرض جلده وهو بيقفي هذا المرض او ادرة ادر وكلمة ادر بالهمزة يعني الذي عنده مرض في ذكره فعنده انتفاق في خصيتيه وهذا مرض معروف ولذلك ننبه على قول البعض عبدالآدر يريد ان يقول عبدالقادر عبدالقادر فيقول عبدالآدر بالهمزة ودي غلط ودي غلط لان الآدر هو المريض في خصيتين وعنده مرض في الخصيتين فطبعا بني اسرائيل اتهمت موسى بانه ما استحى واغتسل وحده إلا بسبب إما عند مرض جلدي كبر أو أنه آدر عند مرض يغسيته آذى موسى في هذا فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئه مما قالوا وأن يظهر بياض طفحته أمام الكون فكان مرة من المرات يغتسل فوضع ثيابه على حجر ونزل يستحم ويغتسل فجاءت ريح بأمر من الله سبحانه وتعالى وحركت هذا الحجر تحرك الحجر وعليه ملابس وثياب موسى عليه السلام اتجه الحجر تجاه قوم موسى واضطريقه الى مكان قوم موسى فقرج موسى يجري وراء الحجر ويضربه ويقول يا حجر سيابي يا حجر سيابي يا حجر ويجري خلف الحجر عشان يأخذ السياب والحجر يجري معه الدياب الى ما وصل الحجر الى القوم فنظروا فاذا موسى عريانا فوجدوه صحيحا سليما معافا كاحسن ما يكون ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرئه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وكان عند الله وجيها نعم المثال الثالث للحياء ايها الاخوه الكرام حياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي ثبت في اكثر من حديث منها حديث أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العزراء في خجرها فإذا كره شيئا عرفنا ذلك في وجهه يظهر في وجهه وجهه صفحة بيضاء يبدو فيها كل شيء عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء العذراء التي لم تتزوج بعد لأن المرأة إذا تزوجت خلق اقتربت من الحياة الزوجية وذهب شيئا من الحياة المرأة العذراء التي لم تتزوج بعد إذا جاءها زوج يريد أن يتزوجها تستحي ولذلك في الشريعة اذن البكر صماتها لا تصمت اذا جاء لها عريس وقال لها ابوها جاءك فلان يخطبك او يتزوجك فان العزراء في خدرها تستحي وربما حمر وجهها خجلا دهما كان ذلك في خدرها في الزمن الاول ذلك في الزمن الاول يوم ان كانت عزراء في خدرها ولما فرجت العزراء من خدرها ذهب الحياء اليوم تذهب البنك وتقدم العريف لأبيها ذهب الحياء لكن هذا المثال كان مثال عن الاولين لما كانوا يلتزمون بشرع ربنا ولما كانت الشريعة فوق رؤوسهم كان الحياء يجللهم ويعلوهم ويكسوا وجوههم نعم كان نبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العزراء في خدرها وكان يستحي أن يذكر أمر الفاحش فيكني فيكني فكان يأتيه الرجل ويقول يا رسول الله زنيت فيكني يكني ما يظهرش اللغة اللي هو مباشر في الزنا من حيائه فكان يقول له مثلا لعلك قبل يقول لا لعلك غمم يقول لا لعلك غمم يقول لا ثم يكني له فيقول كما يدخل المروض في المتحالات أو الرشاء في البيئة يعني يريد أن يكني عن الزن والجماع بلقظ فيه حياة وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أما الفحش والبذاء ليس من أخلاق المسلمين أبدا هكذا كان خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عيرا من نماذج السابقين عثمان بن عقا رضي الله عنه ألم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وكان عثمان حييا ستيرا يضرب بحيائه المثل والنبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم ويبين أن الملائكة تستحي من عثمان ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحيى أمتي عثمان يعني أكثرهم حياء هو عثمان رضي الله عنه هكذا من النماذج نموذج أخير وإلا فالنماذج كثيرة يطول المقام بشرحها نموذج أخير من نماذج السابقين وهو عائشة حياء عائشة انظر معه وتعجب تعجب إلى حياء عائشة رضي الله عنه كما ثبت عنها أنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدخل تزوره في قبره هو وأبيها أبو بكر رضي الله عنه قالت كنت إذا أردت أن أدخل الحجرة يعني الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فكنت لا أشد علي سيابي ما تشدش الثياب ما تلبس بقى الثياب تتيب فكنت أقول إنما هو زوجي وأبي زوجي وأبي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم مدفونا في هذا المكان وأيرم أبوها أبو بك مدفونا في هذا المكان قالت فلما مات عمر رضي الله عنه ودفن معهما فإذا دخلت الحجرة شددت علي ثيابي شددت علي ثيابي حياءً من عمر حتى بعد ما مات حياءً من عمر بعد ما مات ودفن في هذا المكان كانت تشد عليها الثياب وهي دخل الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم تشد عليها الثياب حياءً من عمر مميز إذن ماذا كانت تستحي من الأحياء كيف كيف كانت تستحي من الأحياء إذن إذا كانت تستحي هكذا من الأموات فماذا كانت تصنع مع الأحياء هذه رسالة إلينا موجهة أيها الأحياء أيها الأحياء ألا تستحون من اظهار العورة قد كانت عيشة تستحي من الاموال فتشد عليها فيابها فما بالنا لا نستحي من الاحياء فهل الحياة ذهب او سقط وماذا لو سقط الحياة فقد ثبت بالصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما, أدرك الناس إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئ يعني أن الحياء يمنع من الفواحش ما ظهر منها وما بطيره لذلك قال الشعر فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير طالما في حياة ويبقى العود العود والشجرة يبقى العود ما بقي اللحاء اللحاء اللي هي القشرة الخارجية للعود طالما قوية وموجودة فإن العود يظل قويا القشرة اللي بره للعود تحفظه وتقويه إذا ذهبت القشرة اللي هي اللحاء ضعف العود فالقشرة الخارجية دي بمثابة الحياة عندنا نحن يبقى الحياة هو القشرة الخارجية عندنا التي تحفظنا وتحفظ ماء الحياة علينا ولذلك اذا لم تستحف اصنع ماشي فاذا ذهب الحياة ماذا تتوقع ان يحدث مظاهر ثلاثة لابد ان تقع اذا ذهب الحياة اول مظهر من مظاهر سقوط الحياء وضياعه هو افشاء الاسرار الزوجية اذا ضاع الحياء وثقت عند الرجل عند الزوجة او الزوجة هنا تخرج الاسرار الزوجية من داخل الغرف الى الاعمال والشوارع وقد حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم للناس هم قعود لعل رجلا يكون مع زوجته بالليل فيفضي إليها وتفضي إليها فيصبح فيحدث القوم بما صمع مع أهله ولعل امرأة تفضي إلى زوجها فتفضح فتحدث الناس بما صنعت مع زوجها فقامت امراه من النساء من وصف النساء وقالت يا رسول الله والله انهم لا يقولون وانهن لا يقولن يعني بيحصل بيحصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا فان مثل هذا كمثل شيطان لقي شيطان على قارعة الطريق فواقعها والناس ينظرون واقعها على قارعة الطريق والناس ينظرون إفشاء الأسرار الزوجية داء عند بعض النفس يعتبرون أن هذا من فاكهة المجالس وأن هذا ليس بالأسرار ولا شيء نتكلم نقول ماذا حدث بين الرجل و كيف اضع الى اهله ثم ينشر السر زوجته او هي تنشر السر زوجها امر هذا ضد الحياة لانه اللي عنده حياة لا يمكن مستحيل نتكلم بمثل هذا الكلام البديء الوقح لانه عكس الحياة الوقاح والقحة القحة لغة هي الوقاحة فالرجل الوقح والوقاحة من صلاة الوجه والتي هي ضد الحياة الذي لا حياة عنده لا بد أن يكون وقحا يخرج منه كل عيب وكل سر هذا اول مظهر من مظاهر ضايع الحياة المباهر الثاني من مباهر ضياع الحياة هو أن يرفض الرجل فتر الله عليه فيجاهل بالمعصية يجاهل ويتكلم ويتفاقر بأنه هو بالبارحة زنى أو تارق أو فعل فاحشة أو شرب غامر ويجلس في المجالس ويتحدث ويتفاقر بانه فعل وفعل وانه كان بره في الخارج وكان في ايطاليا وكان في فرنسا وعمل اللي محدش عمله وبعضهم يقول لك دم اقطع السمك وديله وقبلت يعني ده من, من بيان الفحش والفجور والاعلام بالمعصية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل أمة معافة إلا المجاهرين كل أمة معافة إلا المجاهرين يبيت الرجل على معصية قد ستره الله عز وجل فيصبح وقد رفض ستر الله عليه يرفض ستر الله عليه فيتحدث بما فعل بالأمس يقعد يحكي ويتكلم ويتفاخر بما فعل من فواحش ويزين هذا الأمر فكأنه يفخر بأنه فعل الزنا أو السرقة أو شرب خمر أو حشيش أو مخدرات بعضهم يتفاخر بشرب المخدرات في المجالس يجي واحد يقوله ده أنا شركت مبارع صجارتين مليانين يقوله شجارتين ايه ده انت خايل ده احنا بنعمل وبنسود بنشرب حشيش وقافيون وبنشرب مش عارس ايه وبنشرب ايه انت لسه مبتدئ انت لسه ما بتعملش حاجة ده احنا نتعدينا خبرة طويلة ويقعد يقوله احنا عملنا وتوينا ده احنا كنا في الفرح مبارح وبهدالنا الدنيا والقرشي الحشيش كان عمالي ليه ومش عارس ايه عمالي ليه يواخد بالك وبعد الخمر ومية ما يقول عليها مية يقول عليها مية مية ازاي كيف تسمى مية والله سبحانه وتعالى جعل الماء طهور والخمر نجسة كحش سموها مية ايه? ها? فهنا المجاهرة بالفواحش ورفض ستر الله على العبد فاذا رفض العبد ستر الله عليه لا يعافى يوم القيامة مش معافى ابدا وإلا فمن ستراه الله في الدنيا كما جاء في الحديث ستراه في الآخرة بشرف أن لا يكون من المجاهرين لا يكون من المجاهرين يشتر على نفسه انت ابتليت بمصيبة شربت خم ولا شربت زفت شربت اللي شربته ولا عملت اللي عملته اشتر على نفسك. لعل الله سبحانه وتعالى ان يشتر عليه. اما ان ترفض ستر الله عليه ثم تكون من المجاهرين فانت غير معافع. غير معافع يوم القيامة يعني ما فيش غفران. لا يغبر لك بل تصبح يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل. اذا رفضت ستر الله عليك في الدنيا فان الله لا يفتر عليك يوم القيامة. انما يفتر على من احترم فكر السبت اللي يحترم فكر الله عليه في الدنيا فانه يشتري عليه يوم القيامه انت لم تحترم فكر الله عليك بالدنيا. وتجاهر فان الله سبحانه وتعالى يصر في الاخره الذي يشرب السجاير والدخان وعمال يفاخر بشرب السجاير جايب علبتين ثلاثه ده من المجاهرين انت اذا بتدريك بشرب الدخان يا رب وارفع ايدي الضراعة اليه سبحانه وتعالى ان يعافك مما ابتليت به واستكر استكر ما تعوش في المجالس وانت فتح علبة تستقرع ما تعزه ده من المجاهرة هذا من المجاهرة بالمعطية ولن تعفى يوم القيامة الا اذا استكرت بالمعطية لعل الله ان يذكر عليه ان المظهر الاخير والثالث من مظاهر ذهاب الحياة هو الدعوة لنشر الفواحش مش مجهرة واننا اكثر لا هنوصل بقى المرحلة الثالثة وهي ان احنا ندعو الاخرين للفواحش ندعوهم انه يقعوا في هذه الفواحش ونزين لهم هذه البواحة مش انني بكتر على نفسي او اجاهل واتكت لا وقل لمرحلة الزعوة والله سبحانه وتعالى يقول في هؤلاء ان الذين يريدون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم انتم لا تعلمون الذين يريدون ويحبون ان تشيع الفاحشة بالذين امنوا بزين فاحشة عملوا مسابقة لابو عيون جريئة على شواطئ اسكندرية وعلنوا في الجرائب ابو عيون جريئة عشان يعلموا الامة شوفوا ازاي اعداء المسلمين يضربون في عقر دارنا باسباد منهم وازناب منا عندنا اذناب تسير وفق اهدافهم ويطبقون ما يريدون لانهم اعلنوها اعلنوها صراحة الامة الاسلامية دي مش ادرين عليها الا اذا نزعوا الحجاب واضاعوا المضحك ثم ضربوا العقيدة في مقتل تجريجيا رويدا رويدا رويدا رويدا يذهب الحياة من الامة ويبدأ الفواحش تبدأ بها تظهر الفواحش في المجتمع شوية شوية طيب الفواحش تظهر ازاي؟ نزينها بمظهر زي ما هتشوفه الان من خلال هذه المسابقة مسابقة ابو عين جريئة لبود عليها ني. قالوا نحن نعمل ايه جايزة لاجر فتاة على شاطئ الاسكندرية اجر وحده اجرأ واحدة يعني اعزاب الميور طيب وفي لجنة تحكيم لجنة تحكيم عشان يشوفوا اجرأ واحدة باوة اجرأ زي وما فيش زي ولا حاجة بس هو المهم فوحدة منهم من اللي دخلت المسابقة قاعدة كده مكسوفة شوية يعني زي ما احنا بنقول دلوقتي عندها شوية حياة شوية حياة عزين عمل فيها يعشان يبايعوا شوية الحياة دول اقترب واحد منها صحفي عشان يضيع البقية البقية من الحياة قال لها انت قاعدة كده ليه مكشوفة كده ليه هو انت لسه فلاحة وفي الحال اعتدرت البنت بأحسن من كان يريد هو خلعت خد يلا كتشفت بما يريد وما لا يريد ما هو عارف احنا عارفين اللي عارفين الابرة اللي عندنا انت فلاها خلص يا الفوض اللي انت عايش فاعداؤنا عرفهم نقاط الضعف فينا عرفوا ان عندنا بعض النقاط اللي يستطيع ان يستغلوا هم الصدام المباشر ما ينفعش مع الامة الصدام المباشر بيصح الامة يعني مثلا معارك وقتال زمان تشايفين في, في العراق فحي العراق الشيشان صح الشيشان أفغل انسان يا رب الكل ده ما ينفعش يبقى غزو غزو من ساحة لساحة بطيء ولكن أكيد المفعول سم ايه بالسم في الأمة الأمة تشهر بالسم الأفاعي ثم بعد ذلك تتخدر وتصنع ما يريد الغرب وأعداؤنا بما يريدون وأكثر مما يريدون هكذا نذعوا الحجاب عن المرأة حتى في تركيا تركيا العلمانية كانوا يعاملون المرأة هناك وأصدروا قانون بتحريم الحجاب في تركيا وأن المرأة التي تلبك الحجاب متخلفة وأنها تعامل في الشارع معاملة الحمير. تعامل في الشارع معاملة الحميق في تركيا المسلمة وهكذا في سائل بلدان المسلمين دخلت نفس القضية ونفس نفس الغزو غزو فكري ننع نشير الحجاب تتعرى الأمة فتتعرى من الأخلاف ثم نكشف عوراتها عورات الرجال وعورات النساء على حد اعمل لهم شواطئ عراء اعمل شواطئ مصائف ومصائب مصائف ومصائب زي ما انتو شايفين احنا في الصير شهر سبعة وتمانية المطيب شغالة اربعة وعشرين ساعة والعربيات عملت شي لتود واتف بالك ميكروبس والناس عملت عاملين جمعيات ومطارين من قوتهم طول السنة ليه رايحين تحجهم؟ لا تعملوا عمرة؟ لا احنا رايحين رايحين رايحين الاسكنيرية رايحين جمسة والمرأة من دول عنا مشاكل مع الزوء مشكلة. لكن ايه? تقدر تدبق. الفلوس اللي يروحهم ينفقوها في غضب الله وصخطه. هناك. تقعد يوم اسبوع شهر كما تقعد حتى بالميزانية. يبيتونا في صخط الله ويصبحونا في صخطه. ثم نريد ان نفلح. ونريد ان ننتصر على اعدائنا بماذا? باي شيء ننتصر بأي سلاح ندخل المعركة؟ بأي سلاح؟ هل لدينا أسلحة ندخل معركة؟ أبداً إلا أن يتغمدنا الله برحمته وأن يأخذ بأيدينا إليه فإني أسأل الله عز وجل أن يردنا إليه رداً جميلاً